قال النملة الذي نستكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا اولى تعود في ملتنا قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَالَ الْمَلَأُ لَهُ نَسْتَكْبِرُ مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي ملتنا قَالُوا لَأَوَّلَنَّكَ كَارِهِينَ قَال إِنَّنَا لَأُولُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا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 اللهم منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله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 اللهم منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله الا يشاء الله ربنا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 وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ, إنكم إِذًا لَخَاسِرُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ, إنكم إِذًا لَخَاسِرُونَ فاخذت توم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فاخذت توم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا, كأن شعيبا كانوهم الخاسرين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 اتَّوَالله عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لكم وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرٍ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لعلهم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 إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ بَأَنَ الضُّرَّاءَ وَالسَّرَّاءَ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وَقَالُوا قَدِمَ السَّآبَأُ نَضْرًا وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم لََتَحْنَ عَلَيهِم بََكاتٍ مَ السَّماءِ وَالْأَضِ وَلا وَ كَذذَّبوا فَأَخَذْناَاهُ بِمَا كانَانوا يَكْسِبُون وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُراءمَنُ وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهٍ لَتَحْنَا عَلَيهِم, عليهم بَكاتٍ مَ السَّماءِ وَالْأَرضضِ وَ Mm-hmm. ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون فَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ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 أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ افا امِنو مكر الله افا امِنو مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون افا مكر الله أسَأمِنون مَكرَ الله فَلَا يَأمننُ مَكرَ اللهَّ إِلَّ القَوومُخاسِرُ أَسَأَمِوا مَكرَ اللهَّ أَسَأمِنُون مَكرَ اللهَّ لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم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 ظلموا بها فظ ظ كيف كان عاقبه المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب رسول من رب العالمين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 ان كنت جئت بايه فاتئ بها ان كنت من الصادق فالق عصاه فاذا هي تعبان مبين فالق عصاه هي تعبان مبين فالقى عصاه فاذا هي تعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء ناهر ونزع يده فاذا هي بيضاء ناهر قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون يريد ان من فماذا تأمرون قالوا أأَْجه وَأَخَاهُ وَأَْسٍ في المدائن إ قالوا ارجِه واخه واغسل في المدائن حاشر ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا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 المقربين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما انت منقي واما ان نكون نحن الملقين قالوا يا موسى اما ان نحن الملقين قالوا يا تُلْقِي وَإِنْ مَا أَنَّ كُنَّا نَحْنُ الْمُلْقِ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ قال انقوا فلما القوا سحروا اعينا الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال انقوا فلما القوا سحروا اعينا الناس واسترهبوهم وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُوا۟ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَن ٱلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَن ٱلْقِ عَصَاكَ مَا يَأْفِكُونَ وَووحَيين إ مسَاء القِصَكَ فَإذَاهةً قَفُ مَا يأْسكُون فَوقَ الحَقّ وَ بقَلَ مَا كانوا يعملون فَوق الحَقّ وَ بقَلَمَا كانوا يعملون فَوق الحَقّ وَ مَا كانَوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وَأُلْقَ السَّحَرَةُ سجدِدين قالوا آممَََّا بِرَبِّ العالملَمين قالَاوا آمَََّا بِرَبِّ العالملَمين قالوا آمَََّا بِرَبِّ العالملَمين رَبِّمُ سَوهَارُون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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تعلمون.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 لَ قَطِعَ أييدَكُم وَرجُلَكُم مِن خِداافين ثمَُّ لَ أصَلبًاَّكْ ان قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا اننا الى ربنا منقلبون قالوا اننا الى ربنا منقلبون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 وَماَا تَنقِمَُّا إِللاا أَن آممَ بِآياتِ رَبِّنَا لََّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أأَفْرِقْ عَلَْن صَدَرًَا وَتَوَفَّنَا مُسلِْنِين وَقَا الْ المَلَؤُ مِنْ قَوْمِ فِيعَوْونَ أَتَدَرُ موسَ وَقَوْمَهُ لُفْسِدُوا فِي الأرْرض وَيَدَرغَةَ وَآالِهَ قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون وقال الملأ من قوم فرعون اتدر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويدرك والهاتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويدرك وانهاك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 ان الْأَفْضَلُ اللَّهُ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أَذِنَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنذُرُكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ قَالُوا أَذِنَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ أَسَأَرَ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَنَظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ قَالُوا أُذِنَ لَنَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ أَسَعَ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقصُ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ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 ألَا إَِّ ماَا قائِرُهُم إِ ذَ اللهَّهِ وَلََّ أَكثَرَهُم لا يعلَمُون وَقالوا محمَا تَأتِنَ بهه مِنْ آيَ للتَسْحَرناَا بِهَا فمَا نَحْنُ لك بمُؤمنِين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات وَدَّمَ آياتٍ مّ فَ الصَّلااتِ فَسَْكبرَوا فَسَْكبرَروا وَوكانوا قَوْمًا مُجرين فَأرْرسَلناَا عَلَْهِ مُُّوفانَ وَجرَادَ وَقَُّ لَوضَّفَادِع وَدَّمَ آيات وَدَّمَ آياتٍ مُ فَ الصَّلَاتِين فَسْكبرَروا فَسَْكبرَرُوا وَوكانوا قَمًا مُجرَين فَأقْسَلناَا عَلَيْهِ مُقُوفانَ وَجرَادَ وَقَُّ لَوضَّفَادِع آيات وَتَمَّتْ آيَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ لإِن كشَفَْ عنّجَزَ لَ نُؤمنِنَّ لك وَلا نُرْصِللا النَّ معك وَلا نُقْصِلا النَّمكَبَنيِي إسرائ وَلََّ وَق عَلَهِ مُّجَزُ قالَاوا ياَاَا مسَدُُ لناَا رَبك بماَا هدَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُخْصِلَنَّ مَعَكَ وَلَنُخْصِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَئِن مَّا وَقَعَ عَلَيْنَا الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عهد عندك لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الذّجَزَلَ نُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُخْصِلَنَّ مَعَكَ وَلَنُخْصِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ رِجْزًا إِلَى أَجَلِهِمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ فَلََّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُرّجَزَ إلَ أَجَلٍهُم بَالِغُ إذَاهُ يَكُسُون فَلََّ كَشَفْنَا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بإنهم كذبوا بآياتنا وكانوا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بإنهم كذبوا بآياتنا وكانوا وكانوا عنها غافلين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 وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّذِينَ بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كانوا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 وجاوزنا بِبَنِي إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم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 قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ان هؤلاء متكبر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون ان هؤلاء متكبر ما هم فيه وباطل, وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الهوا وهو فضلكم على العالم قال اغير الله ابغيكم الهوا وهو فضلكم على العالم قال اغير الله ابغيكم الهوا وهو فضلكم على العالم واذا اجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب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 يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيه هَارُونَ اخْلُفْ فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ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 فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رَبِّ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي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 تاخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دارا فاسق وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا, وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة تأخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دارا فاسقين فاصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وَإِن يَرَوْ كلُل آيَةِ ال لا يُؤمنِنُ بِهَا وَإِن يَرَووسَبِيلَ غُشْدِلَا يَاتَّخِذُهُ سَبلاَا وَإِن يَرَسَبلَ الْ الغَيّ يَاتَّخِذُهُ سَبِلَا ذَلِكَ بِأََّهُم كَذذَّبُ بِآياتِنَا وَكَانوا عَهَا غَافِلين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 ألم يروا أنه لا يكلمهم وَلَا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار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 لما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين لما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونْ بَعْدِي أَعجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَنُو عِمْرَانَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنَا فِي رحمتك وأنت أرحم الراحمين قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وأنت أرحم الراحمين قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ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 وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى أُتِينُ نُسْخَتُهَا هُدًا وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هم لربهم ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يطهرون واختار موسى قومه سبعين رجلا لليقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 أَنْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ وَمِنَّا إله يا إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين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 اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره وفي الاخره ان هدنا اليك قال العذاب اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء اسأكتبها للذين يستقون ويؤتون الزكاه والذين هم والذين هم باياتنا يؤمنون واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره وفي الاخره ان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 وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ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 يَأمررُهُم بِالْمَعرُثِ وَيَنْهَاهُ عَنِلمُم كَرِ وَيحِلُّ لَهُْ وَيحِلُّ لَهُ الطَّيباتَاتِ وَيحَدِّمُعَلَيْهِمُنْ خَدَ إثَ وَيَضَ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لهم وَيُحِلُّونَ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْذَرُونَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُونَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَيَضَعُونَ عَنْهُمْ أَغْلَالَهَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ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 فَآمِنُوا بالِاللهِ وَرَسُولِ مِن النَّبِيهِ الأُِّيَّذِي يُؤمنِنُ بالِاللِ وَكَلِماتٍ وَاتَّبِعُ وَتَّبِعُوه ل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 فآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُول مَِّ بِيأُِّي الذيذ يُؤمِنُ بِاللهِ وَكَلِماتِ وَاتَّبِعُ وَتَّبِعُوه لَا عََّكُم قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا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 وقلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا, وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى أكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا, وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استثقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا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 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ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 وَقُوا حََّتُ وَدُخُلُ الْ البابَسُجَّدًا نَغظِرلَكُمْ خَطين آتِكُمْ سَنَزيدمُحْسنين فَبَددَّ الذي نَظَلَموا مِنْهُم قًَْا غَييرًا الذي قِيلَ لَهممْ فَأَرْرسَلناَا عَلَيْهم فَأرْرسَلْناَا عَلَْهِمْ رِجَزَم مِنَ السَّم إِ بِمَا كانَوا يَظْلمون فَبَدََّّينَظَلَموا مِنْهُم قَْلا غَيْر الذي قِيلَ لَم فَأَْرسَلناَا عَلَيْهِمْ فَأَرْرسَلْناَا عَلَيْهِمْ رِجَزَم مِن السَّم إِ بِمَا كانَوا يَظْلمُون فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قِيلَ لهم فأرسلنا عليهم, فأرسلنا عَلَيْهِمْ رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون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 قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ أَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظلموا بعذاب بئيس بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ أَن جِئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بئيس بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا وَإِذَا أَذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَٰهًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم.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 وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقطعناهم في الأرض أمما مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَرِثُونَ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَذَابٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ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 وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَرِثُونَ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا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 اننا لا نضيع اجر المصلحين واذنت قلنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْنًا تَقَنَّنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تتقون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 او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريته من بعدهم اف تهلكنا بما فعل المباطنون او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريته من بعدهم أَفَتُه لِكُناَا بِماَا فَعَلَمُبَطِنون أَوْ تَقولُوا إ مَا أَشركَأَبَاءون مِنْ قَلُ وَكُّا ذُرِّيَةً بعدِْهِن أَفَتُ لِكُناَا بِماَا فَعَلَ الْ المُبَطنون وَكَذَلِكَ نُفَصلِل الْآياتِ وَلعَهُم يَْرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واطلع عليهم نبأ الذي آتاه الله آياتنا فنسخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ, فأتبعه الشيطان فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ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 فَقَصَصْنَاهُ قَصَصًا لَّعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلى الْأَقْدَى وَاتَّبَعَ هَوَاه فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون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 من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهدي الله فهو المهتدي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 أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وَلاقددذَرَأْناَا لجَهَنَّ مََكثيرٌ مِنَ الجِّ وَالإِسِ لَهُم قُلوبُ لا يَفْقَونَ بِهَا لَهُمْ قُلوبُ ال لا يَفقَونَ بِهَا وَلَهُم أَعيُونُ ال لا يُبَصونَ بِهَا وَلَهُم آذَانوا ال لا يَسْنَعونَ بِهَا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 سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَمِنْ مَّنْ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سنستدرجهم, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَال الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأَمْلِ مَا بِصَاحِبِهِمْ من جِنَّةٌ إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم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 وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ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 مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إنما علمها عند ربي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 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لفتكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والَّذ خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَاحِيدَةِ وَجَعَلَ مِنهَا زَوجَهَا لَسْكُنَ إلييْهَا فَلََّا تَغَششَّهَا حَمَلَتْحملَمْلًَا خَفِيفًا فَمَرْرَتْ بِ فَلَمَّا أَثْقَالَ الدَّعى وَلَّه رَبهُ مَا ل إِن آتَتَنَا دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به بلَمَّ أَفْقَا الدَّع وَلهَّه رَبهُ مَا لئِن آتَتَناَا صَالحَا دَو اللهَّه رَبَّهُ مَالَئِ آتَتَناَا صَالِحََّ نَكَ مِنَْ الشَّكرِرين وََّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ واحدة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوجَه لَِسكُنَ إلييْهَا فَلَماا تَغَشَّهَا حَمَلَتْحملَمْلًَا خَفيِيثًا فَمَرْرَتْ بِ فَلََّا أَثْقَالَ الدَّع وَلَّه رَبهُ مَا لإِن آتَيتَناَا صَالِحَا دَعوَ اللهَّه رَبَّهُ مَا لإِن آتَتَناَا صَالِحََّ مِنَ الشكِرين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 ايُشْرِكُونَ مَعَ اللَّهِ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم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 فَوَُن عَلَيْكُمْ أَدَعتُمُهُم أَمْ أنتم صامتون أَنْ تُمْ صَامِتُون إِنَّذينَ تَدعونَ مِن دُون الله ي عبَادٌ أَمْثَالُكُمْأَبَادُ أَمْثَالُكُمْ, أمثالكم فَدُعُهُم فَلْ يَسْتَجبُلَكُمْ إِنكُ تُمْ صَادِقين ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم عباد امثالكم فدعوهم فل يستجيبوا لكم ان كنتم صادقين إن الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَعْبَادٌ أَمْ ثَالِثُونَ أَعْبَادٌ أَمْ ثَالِثُونَ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 إِ وَلَّ اللهَّهُ الذيينَ الزَّلَمُ كتابابَ وَوهو يَيتَولنَّ الصَّالِحين إِ وَلَّ اللهَّهُ الذيينَ الزَّلَمُ كِتابَ وَوهو ييتَوَلنَّ الصَّالِحم والَّذينَ تَدعونَ مِنْ دُهِ لا يَْستطيعونَ نَصَكُمْ لا يَْستطعون نَصَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُم يصُرون وََّذينَ تَدونَ مِنْ دُهِ لا يَْستطعون نَصَكُمْ لا يَستطيعونَ نَصَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُم يَصُرُون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وترى هم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وترى هم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وسين وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصئون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل خذ العفو وأمر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 وَإِنَّمَا يَنۡزَغُكُم مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ نَزۡغٌ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّمَا يَنۡزَغُكُم مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ نَزۡغٌ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ إنه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون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 هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا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 فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذْكُرِ الرَّبَّ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَخِيفَةً ودُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ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 وَيصَبّحونَهُ وَلَهُ يَسجدُون إِن الذيذنَ عِن دَ رَبِّكَ لَا يَسْتَك بِعونَ عَن عبادَتِهِ وَيوسَبِّفُونَ وَيصَبِّحونَهُ وَلَهُ يَسْجدُون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُنُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّ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 اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم هم المؤمنون حقا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 لَمْ درَرجة عين دَ رَبِّهٍ وَمَقصْصَِةُ وَررزْقُ كَرين كمامَا أأَخْرجَكَ رَبّكَ مِن بَيتِكَ بِالحقَِّ وَإَِّ فرَيق مِن المُؤمِين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 يغرون يجدِلونكَ فيِي الحبِّ بعد ما تبنكَ أنما يسااقونَ إلى الموْوتِ وَهُم يظرون يجلونكَ فيِي الحَبِّ بعد ماَا تبنكَ أنما يسااقُون إلى المووتِ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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم, ممدكم بألف من الملائكة مردثين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 وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 إِنَّهُ غَشَّكُمْ مِنَ العَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ايذ يغشكم نعاس امنه منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ما يطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليثبط على قلوبكم وليثبط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ايذ يغشيكم نعاس امنه منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا, فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَلْقُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا ضَرْبًا وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بنان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 قَدِْبُ فَووق أَعْناقِ وَدْربُ مِنهُم كُ بَن ذَلِكَ بِأَهُم شَقُ الله وَرَسُول وَمَيْ شَطِقِ اللهَّه وَرَسُولهُ فَإِن اللهَّ شَديدُلَي قَاب ذَلِكَ بِأَهُم شَاب الله أَققُ اللهَّه وَسُول وَمَْ شَطِقِ اللهه وَرَسُولهُ فَإِن اللهَّه شَديدُلَ ذَلِكَ بِأَهُم شَابقُ اللهَّه رَسُول وَمَنّْ يُ شَاقِقِ اللهه وَرَسُولهُ فَإِن اللهَّه شَديدُلَْ قَاب ذَلِكُم ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّذِيرًا ذَلِكُمْ فذوقوه ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا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 يأَه الذيينَ آمَنوا إذَا لَيتُم الذيينَ كَفَوا زَحثًا فَلا تُوُّهُمُأَدَباق يأَهَا الذيينَ ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله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 إلا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وَبِسَ الْمصير فَلَْ تَقتُلوهم وَ اللهَّه قَتَلَهُم وَماَا رَمَْيتَ إذْرَ مَيتَ وَلَك اللهَّهَ غَمَا وَك اللهَّهَ رَمَا وَلُبِلَ الله المُؤمِلينَ مِنه بَلا أَنْ حَسنَا إِ اللهَّهَ سَنع فَلَمْ تَقتُلُهُم وَلاك اللهَّه قَتَلَهُم وَمَا رَميتَ إذْرَمَييتَ وَلَك اللهَّهَ رَمَا وَلك اللهَّه رَمَا وَليُبلَ المُؤمنِنينَ مِنْه بَدَا أَنْ حَسَنَا إِ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 ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين الله موهن كيد الكافرين ان تَسْتَفْتِحوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا عُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ المؤمنين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 ان تَسْتَفْتِحوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مع المؤمنين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الضوائم عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إ شَقْ الدو ِّ دَ اللهَّ السُّبُكْمُ ال الذيينَ لا يعقلون إِ شَقْو الدو بَِّع دَ اللهَّ السُ بُكمَُِّ لا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون نحوفون ان يتخطفكم الناس فاواكم فاواكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا اماناتكم وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون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 واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا إن تتقوا الله يجعل لكم فرطانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرطانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرطانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الخضل العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرطانا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 وَيمكرونَ وَيَيمكُر الله واللههُ خَيير المكِرين وَإِذ يَيمكُر بكََّذينَ كَ صَرُولِ يُسْبتُوكَ أَوْ يَقُتُُوكَ أَوْ يُخْرجُ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذْ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين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 قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قَالُوا لِلَّهِ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ قَالُوا لِلَّهِ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجارة فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ قَالُوا لِلَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وَمَا كانَ اللَّهُ مُعَذذِبَهُم وَهُمْ يَْستَبْثِرُون <تصفيق> وَمَا كانََ اللَّهُ لعذِبَهُم وَأَنتَفِيهم وَمَا كانَ اللَّهُ مُعَذذِبَهُم وَهُمْ يَْستَبثِرون وَمَا كانََ اللَّهُ لعذِبَهُم وَأَنتَفِيهم وَمَا كانَ اللهَّهُ مُعَذذِبَهُم وَهُمْ يَْستَبْثِرون وَمَا لهُ أَلَّا يُعَدّبَهُم اللهَّهُ وَهُمْ يَصُدّونَ عَن الْ المَسْتِدِحَرامِ وَمَا كانَوا وَمَا كانَوا أَْليا إِأَوْليا أوُ إِلَّا المُتَّقُونَ وَلاِ أَككَرَهُم وَِ أَكأكثرَرَهُم لا يَعُون وَمَا لهُ أَلَّا يُعَدِّبَهُم اللهَّهُ وَهُمْ يَصُدّونَ عَن المَسْتِدِحَرامِ وَمَا كانَوا وَمَا كانَوا أَْليا إِأَوْلأُ إِلَّا المُتَّقُونَ وَلاِ أَكْثَرَهُم وَكِ أَكثَرَهُم لا يَعمون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 أمَا كانَان صَلَاتُهُم عدَ البَيْيت إِللا مُكان أَْ وَتَصَْ بَجقُ العذاابَ بِمَا كُ تُم تَكفرُرُون أمَا كانَ صَلَاتُهُم عدَ البَيْيتِ إِللاا بَج قُل العذاادَ بِمَاكُ تُم تَكفُرون أمَا كانَ صَلَاتُهُم عدَ البَيْيت إللاا مُكان أَْ وَتَصِْيه بَجُ قُ العذاابَ بِمكُ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسره ثم يقلبون والذين كفروا الى جهنم ما يحشرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدو عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم وَتَكُ عَلَيهم حَثرَة ثمَُّ يُقْلَبُ وََّذينَ كَفرَوا إلَ جَهَن م يُحشَرون إِ الذيينَ كَفَريون ف قُونَ أَمَّ لَهُم لنصُدّ عَن سَبيل لللهِ فَسَيون فَيَسْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُخْلَبُونَ والذين كفروا الى جهنم ما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَذْقُوهُ جَمِيعًا فَيَذْقُوهُ جَمْعَانَ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يخفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين قل للذين كفروا إن ينتهوا يخفر لهم ما قد سلف وَإِنْ يَعُدُ فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ تَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُدّوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَحْمِلُونَ بَصِيرٌ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإِن تَنتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَحْمِلُونَ بَصِير وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإِن تَنتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أن اللَّهَ مَوْلَاكُمْ